فَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أن أَتُمْ لا تُبَصِّرُونَ إِصْلَوْهَا تَصْبِغُ أَوْ لا تَصْبِغُ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُمْ تُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَلَعِيمٌ 119. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على فرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان بِهِمْ بهم ذرياتهم وما مِنْ من عملهم من شيء كل بِمَا بما كسب رهين 110. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم 118. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون 119. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن 112. إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم 113. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون 114. أم يقولون شاعرن نتربص به ريب المنون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 أَمْلَهُ أم له البنات ولكم البنون 114. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون 115. أم عندهم الغيب فهم يكتبون 116. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله